ய ம ஓல ஓஸ்தில ஜிபக்கணு تَمَّرُوا قُؤَامًا مَعِيَ بَذِي إِلَمٌ شَدَّ فَأَمَلَ مَا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِهِ بِنَأْعَدَن وَأَمْغُوتَنَ جَدُّبِنَا مَنْ تَخَذَ فَاحِ وَالتَّ وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا وننا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يعوذون برجال مِنَ الْجِنِّ فَزَعَ ذُو